سمعوا عرب النهر ولو واشتروا فسادهم بخلاقنا أجمعوا على الفساد صوتوا زوج المذلين بحقوق الخنا يا شهود الناس عنا خبروا شرعنا الإسلام والله ربنا لو لا هو لا أولى لو كثروا شرعنا الإسلام والله ربنا لا هو لا هو لو كثروا غير شرع الله فلا شرع لنا